ج ا ء م ر س و ع ه النابلسي ح ق ر ا للعلوم م و الاسلاميه حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في ك ولا م و س و ل ا ل ه وكلمته ل أ ق ا ه إ ل ى مريم م وروح ن ه ف م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و للعلوم و ا ا خيرا ل ك م إ ن ا س ل ه إ ل ه م و س ي ح ش ر ه م م إليه ي ج ع النابلسي فأما للعلوم الاسلاميه الذين س ت ك ف و ا ا و س ت ك ف ر و ا ف ي ع ذ ب ه م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا ب ل ا ي ج د و ن للعلوم ه م ا ل ل ل ه و ي ا و ل ا ن ص ي ه قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إ ل ي ك م نورا, نوراً مبينا فان الذين آ م ن و ا بالله و ا ع ت ص ر و ا به فسيدخلهم في ر ح م مبينة سيدخلكم في ر ح م ة منه ويهديهم اليه س ر ا ط ا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إ ن امرؤ ه ن ك ليس له ولد و ه و ي و ع ه ا ل ن ا فإن كانت ث ن ت ي ن ف للعلوم ه م الاسلاميه ترك وإن كانوا وإن إخوة ا و ر ا فلذكر ي يبين ن الله لكم أن